بعض العلماء مثل شيخنا بن باز كان يكفر الخوارج، شيخنا بن باز كان يكفرهم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام نعم فكيف استباح دم المسلم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فكان ابن عباس يقول القاتل للنفس لا يغفر له القتل فرجع قيل رجع ذلك لأن الآية هذه وإن كان ظاهرها أنه يخلد فيها على الأمم عباس ما كان يقول مشرك كان يقول أنه لا يغفر لقاتل النفس المراجع. لكن هناك آية تدل على أنه يغفر له إذا تاب ويقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دعم إن الله لا يخبر رجل شركا ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء إن القتل من دون ذلك لكنه ذنبه عظيم فلا يزال المؤمن في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما والقتل العمد أن يكون له شروط القتل يحسب عمدا فيقص أن يقتص من الرجل بشروط أولا أن يكون القاتل بالغا فإذا كان صغيرا وقتل فإنه لا يقتص بنا ثانيا السلامه من المانع من الموانع في القصاص نعم من الموانع في القصاص أن يكون ابن الله فلا يقتل الوالد بولده لو أن الوالد قتل ولده لكتسب بإثم عظيم ومن قتلها فكان قتل الناس جميعا لكنه لا يقتل لأن النبي قال لا يقت لا يقاد من والد أو لا يقتل الوالد بولده ومن الموانع الدين ان يقتل مسلم كافر فلا يقتل المسلم بكافر نعم بالموانع هذا اختلاف الدين الرابع ان يقتله او يضربه في مقتل يقتله غالبا يفعل معه شيء يقتل به غالبا كتغريق يأخذ إنسان ضعيف ما عنده قوة ويكون عنده عضلات وقوة فيأخذه يغرق بينجو يكتم على نفسه غرقا حتى يموت هذا يقتل غالبا هذا قتل عمد تغريق وكذلك كتم النفس خنق فيمسك به في زأبه في موضع يعرفوه اللصوص والمجربون يضغط على وريدين او مقتل يعرفون الفجرة فلا يزالون يضغطون عليه حتى يزرق ويسود او, أو, أو, أو, أو يغيب فيموت يغيب عنه الحياة فيموت فهذا قتل عمل وهو يكون بالرصاص بالسيف اما بالصوت والعصا فهذا يسمى قتل شبه عبد قتل شبه عبد فمثلا لو كان في مضاربة ودفه لما دفه تعنقل قطلت ماره بجدار أسفل جدار صاج وكفر فمات هذا ليس قتل عمد لأنه لم يريد قتله قتل عمد أن يضربه بسكين أو شيء في موطن يقتل غالبا أو أن يلقي عليه مثقل يأخذ مثل نحو حجر كبير ويضربه على رأسه حتى يفج رأسه هذا قتل عمد نعم أو يلف الحبل على عنقه ليحبس عنه الهواء والدم ويشتد عليه في ذلك حتى يموت زي هذا بالله كل هذه الصور تدخل في قتل العمد وما سوى ذاك إما شبه عمد أو قتل خطأ قتل خطأ أن يموت بسببه أن يموت بسببه وظاهر فعل عمر على أي حال إذا كان موته بسببه أن عمر بن الخطاب قضى في أعمى يقوده بصير كانوا ماشيين في عهد عمر فسقط في البئر، <تصفيق> فوقع الأعمى على البصير أحد، أحدهم وقع على الآخر فمات، فعمر جعل عليه الدية لأنهم سقطوا وما قضى بالديه أمر بيدقتل الخطأ، يؤخذ من هذا ما يفعله العلماء يفتون يكون تكون سيارة في يمشي بها إنسان ومعه ركاب فيميل في ميلة غير مقصودة فيرتطن بسيارة أخرى لم يراها فيموت من فيها فيكون عليه دية كل من فيها ودية من معه دية من هو راكض معه ودية من قتله في السيارة لأن هؤلاء كلهم ماتوا بسببه إلا معه ماتوا بسببه سبب القيادة أنه قائد والذين ارتطم بهم وهو لا يشعر أنه رأيه السيارة فذهبنا فارتطمت به فماتوا اللي معه ومات اللي في السيارة كلهم هؤلاء ماتوا بسببه هل تعريف الخطأ أن يموتوا بسببه على وجه غير متعمد فإذا ماتوا بسببه هو قتل خطأ وإذا تعمد فينظر فإن كان يا يا يقتله بشيء او يضربه بشيء يقتل غالبا كمثقل او حاد كسيف فهذا عمد واذا كان لا يقتل غالبا عصى معه وضربت في عرق العصا او في شيء لا تقتل غالبا فخطأ قتل خطأ بعد قتل خطأ ولذلك النبي قضى في رمي الحجر بايش دية قتل الخطأ اللي تكون على العاقلة العمد تكون على الجاني اما قتل الخطأ تكون على من على القاتل فقد اقتتلت كما عند النساء امرأتها من هذيل فرمتها بحجر فقتلتها والذي في بطنها فالنبي امر بالدية على عقلتها انه يعتبر قتل الخطأ فاذا الحجر الذي لا يقتل غالبا إذا رماه إنسان ففج رأسه أو شيء مات هذا ليس عمد لكن الذي يقتل غالبا صخر كذا وآتى وفجه على رأسه هذا واضح أنه يقتله أما إذا كان دون هذا فرماه به فقد يقتله وقد لا يقتل فهذا شبه عمد فيه مئة من الإبل في مئة من الإبل شبه العمد على صفات يأتي او ذكرناها العلن في بعض دروسنا من حقه وجذعه وبنت أو ابن لبون وغير ذلك مما ذكرناه قال فجزاؤه جهنم من يقتل مؤمنا متعمدا على الوجه الذي ذكرنا إذا قتله فجزاءه جهنم هل هذا على سبيل الحتمية أنه يدخل جهنم أو أنه من أهل الوعيد يستحق دخول جهنم فقد يدخل جهنم وقد لا يدخل قد يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم يكون من سكن المدينة مثلا يقول من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل فاني أشفى لمن سكن فيها وصبر على شدتها أو غير ذلك من نواع دخوله النار فهذا من نصوص الوعيد الذي قد يحدث له ذلك فيدخل جهنم وقد ينجو من جهنم تقول الله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء خالدا فيها هل الخلود هذا كالشرك أو البقاء الطويل الظاهر أنه البقاء الطويل لأن الخلود الذي هو لا يخرج من النار فيه هو الخلود في الشرك والكفر قال الله تعالى في كتابه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس جمعين خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون فهؤلاء هم الذين يخل يخلدون في النار كما في حديث الكش النوت الذي يخلق على صورة كبش كما في صحيح البخاري فيذبح فيقال خلودا يا أهل يذبح الموت فيقال خلودا يا أهل النار فلا موت وخلودا يا أهل الجنة فلا موت هذا في حق الكفار أما في حق من كان دونهم فيكون تحت المشيئة إن شاء الله غفرا لهم وإن شاء عذبهم سبحانه وتعالى فجزاؤه جهنم جهنم خاردا فيها أن يبقى فيها بقاء طويلا كما قال لابثنا فيها أحقاب أي أزمن المديدة نعوذ بالله وغضب الله عليه ولعنه ما أعرف ذنب جمع الله في آية واحدة فيه بين اللعنة والغضب، نعم إلا أن يكون ذنبا شديدا عظيما مثل هذا الذنب أن الله جمع فيه بين الغضب على المذنب واللعنة، وتعلمون في اللعان المرأة في الخامسة غضب الله عليها. وكانت من الكاذبين والرجل لعنت الله عليه فالغضب أشد من اللعنة ومع ذلك جميع للمذنب بالقتل بينهما مع أنه في المظاهرة في في الرجل سلم من أن يغضب عليه لكن وين كان يلعن لكن المرأة لشدة فداحه أمرها إذا كذبت في اللعان وزنا بها رجل ولم تعترف حتى لعنها فإن فإن الخامسة قال أن غضب الله عليها إن كاتب الكاذبين إن فيها في أمرها تلويث الفراش تلويث للفراش نعوذ بالله أما هذا القاتل جمع الله في حقه بين الغضب واللعنة وهي الطرد والإبعاد من رحمته سبحانه نعم والغضب ضد الرضا ولا شاعر تقول الغضب من القلب طلبا للانتقام فلاك شك أنهم شك أنهم يؤولون الغضب هنا فيقولون هو إرادة الانتقام منه وهذا تأويل والصحيح أنه يغضب غضب يريق بجلاله سبحانه ليس كغضبنا قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يغضب ليس كغضب البشر غضب يريق بجلاله سبحانه وتعالى هذا هو الصحيح أن الله يغضب وعد له عذابا عظيما أي بالغ العظمة بالغ العظمة لأنه قتل مسلما من غير حق نسأل الله العافية قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا إذا ضربتم في سبيل الله نعم إذا ضربتم في سبيل الله يعني في الجهاد فالنص إذا جاء في الآي والحديث سبيل الله يعني الجهاد نعم الجهاد هنا ويزاد عليه الحج والعمرة بحسب النص في سبيل الله فتبينوا يعني تثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أي التحية نعم لست مؤمنا وإنما قل ذلك تقية لنفسك ومالك فتقتلوا تبتغون تطلبون بهذا القتل عرض الحاتف الدنيا متاعها لأن من المعلوم أنه إذا قتل الكافر اخذ سلبه فلا تقتلوه وقد تبين وقد ظهر لكم ما يدل على إسلامه من وقاء التحية تبتغون بذلك السلب سلب القتيل والمغانم نعم فعند الله مغانم كثيرة تغنيكم وهذا من حكمة الله سبحانه وعنده وال... وه... وطريقة الإصلاح الصحيحة أنك إذا منعت إنسان شيء تذكر له البدل حتى تسكن نفسه من طلبه كانت تقول للولد الذي يريد أن يذهب إلى مجلس سوء من لا تذهب له أنا أخذك اليوم نذهب بحرية نذهب بحرية والجلوس نذكر الله ونتعمل في خلق خير من الذهاب مع أولاد السوء فهذه تعلمناها من الصحابة وها نحن نتعلمها الآن في هذه الآية أنك تذكر لمن تدعوه البدل نعم تقول له انتهي الآن عن مصاحبة النساء وتعشقهن والمسافح معهن والزنى فعند الله حريات عين لم ير مثلهن في الدنيا جميلات لا يحضن ولا يتغوط ولا ينكدن على الرجل وهكذا فهذه هي الطريق المثلى في الدعوة فانظر فقال الله اتركوا قتله من اجل غنيمة وقد اظهر الاسلام بيرقاء التحية فانكم اذا تركتم قتله ولم تطلبوا ذلك عوضكم الله بمغانم كثيرة عنده ولا غنيمة اعظم من النظر الى وجهه في الجنة سبحانه فانه قال هل أو جاء في صحيح البخاري من حديث جريء من حديث صعيب بل في صحيح مسلم إذا دخل أحد جن الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا فيقول ألم ألم يبيض وجوهنا ألم يدخل الجنة, الجنة ألم الجنة من النار فيكشف الحجاب ينظرون في إلى رب الأرباب نعم فما أعطوا نعيما أعظم من النظر إليه فأعظم غنيما النظر إلى الله في الجنة سبحانه ولذلك أنكر العلماء شعر يخرج منه الاعتزال بالمنقاش وهو يتردد على ألسنة الصبيان أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى فقالوا هذا خطأ لأن أقصى ما يتمنى الرجل هو رؤية الله ليس فقط تقول الجنة والتمتع بالحور وشرب العسل من النهر نهر العسل ونهر اللبن أعظم من هذا هو رؤية الرب فلا يقال أقصى شيء ندخل الجنة أقصى شيء نأرى الله لكن هذا الشعر فيه اعتزال أن الله لا يرى في الآخرة نعم والله يرى في الآخرة كما قال وجوه يومئذ الناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ الناظرة إلى ربها ناظرة نعم عند الله مغانم كثيرة و كذلك كنتم من قبل أي تعصم دماءكم واموالكم بمجرد قولكم الشهادة كذلك كانت تعصم بمجرد قول الشهادة فكيف الآن لا تصنعون مثل ذلك فمن الله عليكم يعني بالإيمان والاستقامة فتبيا وأن تقتل يعني مؤمنا وقد أظهر ما يدل على في الإسلام إن الله كان ما تعمله الخبير هذا تهديد لأنه يجازيكم إذا كنتم كذلك فعلتم ما أنكره عليكم سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين يعني على الجهاد غير أول الضرر ويدل على أنه لا أنه يستوون في الأجر يستوون في الأجر إذا كانوا من أول الضرر الذين لا يستطيعون الجهاد وإنما تبلغ بهم النية إلى مرتبة الغزو مع من غزى وين عنه بسبب الضرر وهو العمى أو الحرج الذي يمنع من المقاتلة والغزو ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وهم يغزون معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلفتموه إلا كانوا معكم حبسهم العذر فهذا يدل على أن من قاعد على عمل الصالح كالجهاد وهو يريد وعازم عليه لكنه شلة أو عمية أو أنه حصل له عذر يمنعه فإنه يكون كالعامل في أي عمل صالح ويدل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم جاء إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كان له أجر من صلاها وحضرها لا ينقص نجورهم شيئا هذا محمول على المعذور ليس المتكاسل الذي تقول لهم رأته الصالحة تقول لهم رأة الصالحة الصلاة الصلاة كما اتصلت عليه مرأة قريبا تقول غمني هذا الزوج وقهرني يعني أظل أقول له الصلاة حتى يذهب لآخر ركاف وهي امرأة صالح فهذا إذا جاءه متكاسل علينا هذا الأجب إذا أنتهوا من الصلاة لأنه ما بدل وسعه في الاتيال للصلاة مبكرا وإنما يحمل على رجل دخل الخلاء اعتصر فعصل له ما لا يتصور أنه يقع فتأخر في الخلاء توضأ ثم جاء وجدنا الصرد صلوا وانصرفوا فهذا له أجر من صلىها وحضرها أما المتواكل المتساهل الكسول فهذا لا يكون كذلك نعم بل نخاف عليه من حديث لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله حتى يؤخرهم الله نعوذ بالله من هذا نعم فضل الله نعم والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم انظر كيف لما المال على النفس المال تشح به يشح به الإنسان وهو قوام الجهاد تصور هناك شجعان لكن ما عندهم مال كيف يفعلوا مثل الثوار هؤلاء بيصدورهم يخرجون غلط هذا أنهم ستسهك دماءهم بكثرة وحينئذ يكونون عار عن الإسلام بالهزيمة ما أحد أخذ بحقهم ولا أحد أنهم ما عندهم قوة. تنظر المال يشترى به السلاح في الحرب، يشترى به الدبابات في هذا العصر الطائرات، قوام الجهاد بالمال. كيف كيف يتصور ناس شجعان عندهم المال لكن يخرجون من غير مال؟ هكذا سطور عارية، حرية حرية سلمية سلمية، هكذا الجهاد ليس هذا هو الجهاد، هذا فساد في العرب. وقهقرة للإسلام لأنهم حينئذ لسفقوا دماءهم قالوا انتصرنا عليهم غير حق نعم فانظر كيف قدم المال على النفس بأموالهم وأنفسهم فالمال قوام الجهاد والنفس لا تصدر الجاهد إلا بمال فرغب الله بأن قدم المال على النفس نعم ولأنه لما قدم المال على النفس حينئذ سيسترك أناس كثر في الجهاد ولا فيه ناس عندهم قدرة أنهم يخرجون بأنفسهم. في ناس عندهم مال كثير لكن لا يقتل خروج نفسه لعم أو نحو ذلك. فهو أعم المال أعم من النفس لأن كلنا يستطيع أن يشارك به. ولا ممن يقدر عليه. لكن نعم من هذه من هذه الجهة قد يكون يعني هنا وجه وهو أن المال في هذه الآية لما قدم على النفس لعله يدل على فضل فضله وأنه كما فعل عثمان عثمان من عفان جهز جيش العشرة لناله كانوا ما يريدون الغزو ما يستطيعون الغزو من غير تجهيز ولا فلما عثمان أعطى مال العسرة جيش العشرة جهزهم خرجوا للجهاد. فهذا الله جهاد إلا بمال. ما يستطيعون جهاد الناس إلا بمال. فانظر كيف قدم المال على النفس. مع أن الأنفس كانت موجودة. كل من يريد أن يفدي النبي بروح. ولا لا. مع ذلك ما خرجوا حتى عثمان أعطى المال وجهز الجيش. ولا لا. فانظر كيف أثر المال في الجهاد أثر عظيم. ولذلك قدم العله المال على النفس فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم يعني على القاعدين يعني الذين كانوا على ضرر درجة لأنهم مو يستووا في النية لكن هؤلاء باشا القتل باشا القتال ففضلوا عليه ولا شك وكل وعد الله الحسن وهي الجنة وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً لا شك أن الآية الثانية معناها في غير إيش في غير أر الضرر أجر عظيم لكن ولك فقط درجة مستواءاً في النية نعم؟ اقرأ سيد قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانموا كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا قال رحمه الله يأمر تعالى عباده المؤمنون إذا خرجوا جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته يأمر عباده المؤمنون ولا المؤمنين إذا خرجوا جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتثبتوا في جميع أمورهم المشتبهة فإن الأمور قسمان واضحة وغير واضحة فالواضحة البينة لا تحتاج الإلاءة لا تحتاج إلى تثبت وتبين لأن ذلك تحصيل حاصل وأما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين ليعرف هل يقدم عليها أم لا فإن التثبت في هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة والكف لشرور عظيمة ما به يعرف دين العبد وعقله ورزانته بخلاف المستعجل للامور في بدايتها قبل أن يتبين له حكمها فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي كما جرى لها أولاء الذين عاتبهم الله في الآية لما لم يتثبتوا وقتلوا من سل سلم عليهم وكان معه غنيمة له أو مال أو مال غيره هذا قصة النزول بر عليهم إنسان سلم عليهم وألقى عليهم التحية الإسلام فقالوا هذا يريد أن ينجو فقتلوه واخذوا الغنيمة أو الغنيمة فأنزل الله ذلك نعم قال ظنا أنه يستفي بذلك قتلهم وكان هذا خطأ في نفس الأمر فلهذا عاتبهم بقوله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا إذن من قال لا إله إلا الله عصم بالسيف عصم من السيف من ألقى السلام تهيت الإسلام في وقت الجهاد فقال السلام عليكم هيا يظن من السيف نعم قال تعالى تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة أي فلا يحملنكم العرض الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي فيفوتكم ما عند الله من الثواب الجزيل الباقي فما عند الله خير وأبقى وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى وهي مضرة, وهي مضرة له أن يذكرها, أن يذكرها ما أعد الله لمن نهى نفسه عن هواها هذا من أعظم الوسائل في انكفاف النفس عن متابعة الهوى. إن هذا الش الأمر هو السائد الآن في المسلمين. وقد جالست عدد كثير من الناس. وكذلك أنت جالست. ألم تلحظ غلبة الهوى؟ أنت تذكر لبعض الحديث فيجادلك. تذكر أحيانا حقك أنت تطلب منهم حقك يغلب الهوى أنه يشح بحقك أن يعطيه ويماري ويجادل. فهذا حقيقة. لا يضعفه ولا يعالجه إلا أن تعلم أن يعلم الإنسان عاقبة ترك الهوى وأنها عظيمة قال الله تعالى وأما من خاف فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الله أكبر وكذلك هنا قال عند الله مغانم كثيرة إذا تركتم هذا الذي تقولون في أنفسكم إن قتنا أخذنا مغانم عن الصحابة ما كانوا يقصدون قتله أخذ المغانم وأنه لا يجوز قتله كانوا يغيرون أنه يقتل لأنه قال السلام يتق السيف أو شيء من هذا وحين إذن أنزل الله الحكم أنه لا يجوز هذا وعوضهم وبيّن العواض سبحانه وأنه عنده مغانم كثيرة فحينئذ من أعظم الأساليب في معالجة النفس الأمارة بالسوء في طلب الهوى أن تذكر لنفسك عاقبة ترك الهوى وأن الله يهديك كما قال الله تعالى ولو أنه فعل ما يعظون به لكان خيرا لهم وشد ثبيته هذا أول فائدة من ترك الهوى أن الله يهديك يهديك الفائدة الثانية أن في ذلك الفلاح لأن الله بين أن أطيع أطيع الله والرسول لعلكم تفلحون واطيع الرسول واطيع الله والرسول لعلكم تفلحون ذكر ذلك فهذا يدل على الفلاح وهو السعادة في الدنيا والنجاة من النار يوم القيامة وهو الفلاح إذا نهيت النفس عن الهوى التبعات الرسول ثالثا أن الله يعوضك في ترك الهوى أحسن مما طلبته بذاك هوى. في قد جاء في مسجد أحمد وما ترك عبد شيء لله إلا إلا عبدله الله خيرا منه. سبحانه وتعالى. الرابع أن الله يجعل لك من محبة الخلق في نفوسهم بسبب ترك في فيذكر مثلا أعظم ما تكون نفسك تنشده في إرضائهم باتباع ذاك الهوى. كمرأة تريد أن تنص. ترضي النساء وما كان فيها في وجهها جمال، فذكرت هذه الفوائد ذكرناها في هذا المجلس في في الهواء فتركت النمس لتسمع بعد ذلك عبارات أنا أتصورها لها يا فلانة حلوتي وص وصرت جميلة وش أرا فيك جمال مش كيف تغيرتي؟ يعطيها الله يقصيها سبحانه مسح جمال القادر أعظم من تلك اللذة. المسح التي أرادتها التي فيها تغيير خلق الله نعم يقول أشوف وجهك فيه نور أشوف كذا فيعطيها الله رجل كان موسيقار ها فترك الموسيقى والاغاني وكذا واتجه للخير والصلاح والقيام الليل قادر سبحانه يعطيه الله صوت جميل لا يمل من سماء لأنه ترك الموسيقى لله فما يترك شيء عبد لله إلا أبدله الله خيرا منه لا. قال أن يذكرها ما أعد الله لمن لها نفسه عن هواها وقدم مرضات الله على رضا نفسه فإن في ذلك ترغيبا للنفس تنتثال أمر الله وإن شق ذلك عليها ثم قال تعالى مذكرا لهم بحالهم الأولى قبل هدايتهم إلى الإسلام كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم أي فكما هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدي غيركم وكما أن الهداية حصلت لكم شيئا فشيئا فكذلك غيركم أو أنكم كنتم من قبل تعصمون من السيف بسبب كلمة التوحيد لأن هذا السياق فيه السياق في أي شيء لأن كلمة التوحيد أو السلام منجية منجية من السيف فبعضهم قال معنى الآية كذلك كنتم من قبل أي لما كنتم كافرين وعصمتوا عصمتن ب لا إله إلا الله من قبل نعم من المباشرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم نعم فتبينوا أي تعصم أموالكم أموالكم بمجرد قولكم الشهادة نعم قال فنظر الكامل لحاله الأولى ناقصة ومعاملته لمن كان على بثها لمقتدى ما يعرف من حاله الأولى ودعاءه له بالحكمة والمعيضة الحسنة من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه ولهذا أعاد الله الأمر بالتبين التبيين فقال فتبينه والله يعني ما ترى المناسب المناسب ما ذكره صاحبه يعني الجلالي لأن الآن يقول سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير ا غير الاضارب والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفوسهم فبر الله المجاهدين نعم انا اقصد لما قال سبحانه وتعالى فتبينوا نعم نعم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا فما المناسبه حينئذ في قوله كذلك كنتم من قبل والسياق والسباق السباق هو ما قبل النص في أي شيء في مسألة من ألقى السلام يجب أن يعصر دمه ولا فيهما أنسب أن نصا يعني نصادر الالسياق فلقول كذلك كنتم من قبل يعني كنتم في كفر وأصبحتم في إسلام فمن الله عليكم ولا نقول كما قال صاحب الجلالين في المناسبة الآية أن في عصمة الدم فقال كذلك كنتم من قبل كفار فمن الله عليكم لأن عصم الدماءكم مشاهدة لا إله إلا الله فلعل هذا أنسى نعم قال فإذا كان من خرج للجهاد في سبيل الله ومجاهدة أعداء الله وقد استعد بأنواع الاستعداد للقاع بهم مأمورا بالتبين لمن ألقى إليه السلام وكانت القرينة قوية فإن في أنه إنما سلم تعوذا من القتل وخوفا على نفسه فإن ذلك يدل على الأمر بالتبين والتثبت في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه فيتثبت فيها العبد حتى يتضح له الأمر ويبين الرجد والصواب قال تعالى إن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازي كلا ما عمله ونواه بحسب ما بحسب, بحسب ما علمه من أحوال عباده ونياتهم نعم وكم حصل من فرقة وتباغض بين الإخوان وفتن أنا عيشتها بنفسي بسبب عدم التثبت حتى من بعض من خلق الإنسان سبحان الله من عجل كذا عادت كثير من ابن آدم إلا برحمة الله أول ما يلقى عليه الخبر قال تغري فلان هذا لا تمشي معه من سنين وكذا ترى فعل كذا أو فعل كذا طيب رأيته يقول ما رأيته ولا قيل لي قبل بعضهم من يسأل أنت رأيته ولا قيل لي هذا اسمه تثبت تجده يعجل عليه والله ما كنت وقال لله طيب اسأل أول شيء أنت سمعت من الثقل اللي قال لك من إلى آخره امشي في هذه الدرجات تثبت فعادتهم هكذا سبحان الله مباشرة أول ما يقال لهم شيء بني آدم بني آدم حتى من أهل الإسلام يتسارع في قبول الخبر فرابد عند الاشتباه وقوع القرينة التي تدل على أنه ممكن يكون خطأ ممكن يكون خطأ تبين حينئذ أما تتسارع في الحكم غير تثبت كما قال الله تعالى إن جاءكم فاسق من أبين فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة إيش يفهم بعضهم يقول هذه الآية فقط في الفاسق لكن إذا جاك الثقة ما أتبين هذا الكلام صحيح لو كان الثقة يضبط الخبر لأن العلة في آخر الآية أن تصيب قوما بجهالة فتصبح على مفاعلتهم نادمين فنستفيد من هذه العلة أن الخبر لابد من اثنين لا من أمرين اثنين ليس الثقة فقط بل الثقة وضبط الخبر لأن لأنه فقط قال في آخر الآية أن تصيب قوما بجهالة هذه العلة فالقوم قد يصابوا بجهالة أحيانا من عدم ضبط الخبر يكون إنسان ثقة لكن ما ضبط الخبر ولذلك يقول المالك رحمه الله أدركت سبعين من أهل الصلاح إيش لا يؤخذ عنهم العلم في المدينة ثقاد جهاد عباد لكنهم لا يلبثوا الأخبار ما عندهم ضبط الخبر فكان ما يأخذ عنه كذلك توجهت ل يعني رسالة لبعض الفضلاء ورسى له وشايا على كلام يعني سبحان الله دهشت كيف وصل لذلك الفاضل نعم فوشا أناس يقول فلان الشيخ فلان ترى يصف النساء في دروسه أو في مجالس وصفا ناجنا فدهشت نحن لا نطعن في خبر الثقة الذي نقل إليك لكن في الضبط للخبر نعم الضبط للخبر إذا قال إنسان في الدرس مثلا لا يجوز المرأة أن تلبس الضيق فتبرز مفاتنة نعم ويبرز منها مواضع الزينة أو شيء فيأتي جهول مثلا يقول انظر هذا يصف النساء وصف ناجم عوذ بالله هذا جاهل ما يعرف كيف يضبط الخبر فإذا في فرق بين الطعن في العدالة والطعن في الضبط والله عز وجل بين العلة التي من أجلها أخ أخذ خبر الثقة ما هي أن تصيب قوما فهذا يمكن أن يكون في الفاسق ويمكن أن يكون في الثقة الذي لم يضبط الخبر أن يحصل الندم فلا بد من الاثنين لا بد من التثبت فإذا الخطأ يفعله بعض إخواننا من السنفيين تقول له هذا الخبر ثبت منه وقال جاكم فاسق فتبين هذا ثقة ما تقبل خبر الثقة؟ قل يا أخي أقبلها لكن إذا قامت احتمال على شبه في علمنا بأن فلان من الثقات العدول العدود فلابد حينيضا حتى لا أصبح نادم أن أفعل شيء آخر وهو التثبت من ضبط الخبر وين سمعته؟ وين الشريط؟ أبس أسمع بالضبط ماذا قال؟ إلى آخره نعم؟ إلا أن يكون الذي أمامك راسخ من ذوي العلم يعرف الأخبار وينضبطها حين تقول كيف؟ ننسو العدب مع المعلم تقول كيف؟ وين سمعت الشيء؟ وين؟ مثل ما فعل يعني إنسان اتصل اعتذر لله الحمد لله في يوم الجمعة الماضي هل كيف تثبت؟ كيف كذا إلى آخره؟ هذا لا يقال للمعلم غلط هذا يقال لمن لا يضبط الأخبار بأن لك إذا أو مأت للناس أمام الناس أن المعلم هذا لا يضلط الأخبار حينيش ليش قيمة علبة غلط نعم قرأ مسكين والله مفجع هذه القصة عوذ بالله عوذ بالله شوف هذا هي قصة يقول أخوكم أن إنسان مر قريبا مر على التحليل وقد حلل الأخته فأخطأوا في التحليل فاعطوه قال أختك حامل طيب الآن شوف كيف إعمال القرائن أختك هذه قرائنها مدرنة عفيفة مثلا ما تشوف غير صعب بالكاهوة ما تخرج من خارج تقول كنت تقول والله كنت عن صديقتي فيدخل في قلبك ريبة لأن الله سبحانه وتعالى مهما حاول كذاب يكذب يصير في قلب ريبة يسمحك فما كنت صار عليك ريبة فيها ولا طيب لما جاك أنه مو بتحليلها كان ينبغي تقول تأكدته من المخبار لأنه شوفه اخت عفيفها ما عرف عنها شيء ثبت ذهب وقتلها كما حسب ما يحكي أخوكم ولا. وقتلها ثم تبين له بعد أنه مخطف التهريل إيش حصل ندم هل نقل الخبر في زعمه ثقة اللي هو ممرض ثقة نمرضه لكن ضبط الخبر اثنين حتى لا يصبح نادل علا الندم لابد من اثنين ولذلك انظر في عمر رضي الله تعالى عنه الذي كان ملهما وكان الشيطان يراه من فجة سرك فوجة غيره كيف يعمل قرينا جاء زوج او رفع العمر قضية امرأة عابدة حبلة من غير وهي كانت مخانة ذات زوج هي عابدة هذا قال بما اعطاه الله من الهام قال هذه كانت تقوم الليل فخشعت فغشي عليها او نامت فجاء الفاجر وزنا بها وهي كذلك تبين لهم ما قاله عمر ثم اتا وغشاها فاجر فحبلت منها فهذا هؤلاء هم اهل الرأي والمعرفة بقواعد الدين في التثبت ليس مثل هؤلاء الذين آذوا أهليهم وقرابتهم بأن ينقل عنهم أشياء أصلاً ليست صحيحة وكم ندم في خبر عائشة في منعاصرها تسارع إلى النقل في المجالس والله ما كان نتوقع سمعنا أشياء الله أعلم حتى لو دخلت الشك في قلب الناس حرام عليك يعني كونك تقول خبر جاءك أن فلان الجارة وقعت خرجت مع رجل أول ما زوجها زوجه وراجوها مع يعني قالوا لك أن خرجت مع غريب كان كلام سمعته فاكرة كلام ما غيرت ثبت فليجوز لك لقاء الشبهة على هذه الجارة بما بخبر محتمل يقول والله قالوا كلامك الله أعلم الله يستر علينا دخلت الشك في قلوب المجلس أنت الآن. كيف يعني الله يستر علينا <تصفيق> نعم حرام عليك والله إذ تلقوناه بألسنتكم وإيش إلى أن قام تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم عرض المؤمن عظيم عظيم عند المؤمن انتبه لا تلغ في عرض المؤمن يعاقبك الله حيانا موت القلب انتبه نعم انتهى الوقت سلام هل ثبت أن أحد من السلف ترك العمل بأسباب طلب الرزق وتوكل على الله فقط والجواب لا أعلم والكار بعض السلف يقول أسأل الحاضرين ما عملك يقول فينزل من نظره. يعني يدعون للعمل ما يحبون البطالة ما لم تكن قرينا أنه يبحث فرق شوف إنسان يبدأ بيقول والله قاعد أبحث عمل يبقى نظره نبقى مكانة عندي لأنه قاعد يبحث عن عمل ما تصر ما وجد وإنسان هكذا على الدروشة والتواكل أسأل وهو يضحك يقول والله إشارة دل أنه معاب ماد يده للناس واليد العليا خير من اليد السفلى فهذا الذي ينزل من نظري هين عم فابن تيمي لما شغل بطلب العلم كان له مصدر رزق أخوه كان ينفق عليه أخوه كان ينفق عليه يوم الأخ يسرق أخوه ويغشه وإذا طالبه تجده كأنه مجرم بالمطالبة منه أعوذ بالله وابن تيمي رحمه الله كان له أخ صدوق أمين عطوف كان ينفق على شيخ الإسلام فعنده مصدر رزق من الله علم الله تفرغ هذا الآدمي المؤمن الصادق العالم الجليل للعلم فسخر له واخوه ينفق عليه لكن أنت تقول أنا أطلب العلم وتترك أهلك جوعة والنبي قال كفى بالمرء إثما أن يحبس قوته أن يحبس عمن عم يقود قوته أو كما جاء فهذا خطأ منك فإياك أن تترك العمل تقول بس... تترك طلب الرزق بسبب العلم اجمع بينهم قال لولا هؤلاء يعني الدنانير ت... لتمندنا بين هؤلاء يعني المبتدعة قاص أهل الحديث أحب أن لا تلوكهم يا إخوان ألسنة الناس فإنه إذا كان مكفي صاحب الحديث سمع قوله وقبل النصح إذا كان غير مكفي صاحب الحديث فإنه تلو كرسة الناس يقول شوف هذا عال على الناس وما يقبلون قوله إلا هم يعلمون الناس أنه يبحث فيرقون له يدعون له في ظهر الغيب ويعينونه يبحث لكن بعض الناس تجده متسول تعرض عليه عمل يقول لا مان يبي يقعد كذا عطال بطال ويأخذ من الناس عوذ بالله هذا أهلا أنه لا يعطى ما دام أنك تعرض عليه العمل ويرفضه نعم أهلا لا يعطى ويعاقب بذلك حتى أنه يبحث عن عمل يقول اعطوني عمل يا جماعة عمل لكن اللي بيقعد يا عواض كسول واضع قدم على قدم كأن السماء تمطر حيث ذهب أو فضة فهم بغي أن يعمل فأن السماء لا تمطر ذهب ولا فضة وقد رأيت عجبا كنت مرة رأيت شابا معطل يديه مقطوعة هدية وعنده مهنة تصليح الساعات قبل ان تقطع يده، ويش فعل لا زال يحاول والله عانه والذين جاهدوا فينا نهدينهم سمن لاستكسب الرزق لعله وعانه فصار يشتغل بتصليح الساعات برجليه شيء غريب ما رأيت مثله يصلح الساعة برجليه ويحاسب الزبايل برجليه شف اما يقعد عن العمل، فهذا غير محبوب لله عز وجل. قال الله تعالى: وهزِ إليك بجذع النخلة، تساقط عليك رطبا جنيا. لو شاء الله لانزل عليها الرطب من غير هز، لكن جعل لكل شيء سبب. سبحانه ليبين لك أيها القارئ في كتابه أن تتخذ الأسباب. فترك الأسباب نقص في العقل والتعلق بالسبب شرك فابذل السبب وعقلها وتوكل نعم أحسن الله إليكم ما هو الراجح في حكم قضاء الصلاوات الفوائد تكاسلا والله بنتيمي يقول من ترك الصلاحة تخرج وقت تكاسلا لا دليل على قضائها لأن الأداء أو القضاء مثل الأداء يحتاج إلى دليل فلم يرى شيخ الإسلام بن تيمية دليلا على القضاء لمفات من الصلاة أما القياس الأولوي فخطأ من نام عن صلاة أو نسيها أو القياس في هذا فليؤدي ذكرها هذا فيه دليل النسيان وإيش والنوم. لكن إيش دليل العمد فجاءنا في النسيان وجاءنا في النوم. أن تقضيها لكن ما هو دليل العمد نعم ما عندنا ما هو دليل العمد فإذا وجدنا دليل واضح حتى على العمد في قضاء فعنا وإلا فيكفي الاستغفار والتوبة إلى الله لا إله إلا هو في دليل لكن لعله فيه احتمال ننظر فيه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها فصلوا معهم تكون لكم نافلة فهم متعمدون في خراج الصلاة ومع ذلك قال صلوا معهم تكون لكم إيش؟ نافلة فعندنا حقيقة النص قد يقال فيه احتمالات احتمال ان صلاتهم غير صحيحة لكن لاجل شق الصف نعم شق الكلمات نصلي معهم ونوي نافلة لكن هذا الاحتمال فيه نظر لان من كان ثبت ان صلاته غير صحيحة فليجز ان يؤتن به نعم اذا كانت صلاته باطلة لا يجزء أن به احتمال أنهم تشغلهم أشياء يأخرون عن وقتها مو بعمدا لكن لإنشغالهم بالدنيا ونحو ذلك تخرج الصرع عن وقتها نعم فحينئذ هذا الحديث محتمل قد يقال محتمل على كل حال الظاهر ابن تيمية قال أن الظاهر أنه لا يقضي ليش يا عدم الدليل على القضاء إذا تعمد ذلك وهم الأشد المحرمات قال قال عمر من الكبائر أن تخرج الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال هم يصلون لكن أخرجوا عن صلاتهم وقتها فتوعاتهم الله بالويل ومن أخرج صلاة عن وقتها يقول النبي فقد برئت منه الذلة صلاة واحد يعني. متنشى طبيعي في علام القرآن يشرحونه في مرئ في توضيح كم النظر كامل نظر لا بأس ان يسمع الانسان شرح متن من شخص عنده فقه لكن يكون ليس مبتدع لانه يعطي المبتدع دائما بدعته في رأسه اي كلمة تناسب كلام في بدعته يلقي بها حين اذن إذا كان, اذا كان مبتدع فلا يسمعون منه شرح أما إذا كان صاحب السنة يستمع شرحه ولا يشترط أن ترونه نعم غمق الصورة واسمع كلامه لأن عرض الصورة مبطي والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد ودي الأمر ما شفته هذا السؤال ما القول في من يقول نحن ننشر طرق لصلاح العوام عبر اقتراحات لوطة الأمر تقال بين العوام المقترحات هذه ايه نعم المقترحات هذه لابد نستطيع بالها لانها احيانا توحي بعز ولي الامر نقترح على ولي الامر انه يجعل راتب خمسة الاف لكل انسان عاطم مثل اوروبا نقترح على ولي الامر تقوية الجيش المسلم نقترح على ولي الامر الان يضعان آل ولي امر في نظر الناس يقول هذا قصر ولا فسد هذا الباب عندك اقتراح وصل الأمر اترك عنك هذه الطريقة اقتل عليه الأمر اقتراحه الأمر هذا نصح في صورة اقتراح حيا نكون ولا الله على وصلان